الْكِتَابَ بَعَثَ إِلَيْكَ لِكَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا تَأْخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَغْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقولوا اشهدوا بأنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعطلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بجَم فَنِمَةُ حَزّونَ فيِي مَا لَتَلَكُ بِج واللهَّهُ يَعمُ وَأَن تُم ل تَعَّمُ م كَانَ إذِراهِ مُ يَهودَ وَلا نَْس رَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمنوا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 بِلِمَا تَكْفُرُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ